من نعم. وقد علمتنا في هذا التعليم من علّة طيب يبقى لماذا لا تسبوه الطهورية يقول لأن هذا الملح المائي أصله أصله المائي أصله المائي وعلم من قول مؤلف مائي أنه لو تغير بنلح معدني معدني يستخدم من الأرض ما فيه معادئ فيه أملاح معدنية مثل معدن الذهب والفضة والحديد وما شوها فإنهم يسلبوا الطهورية على المذهب ويكون طاهرا غير مضحر ولكن سيأت إن شاء الله الكلام على الطاهر المضحر يقول أو سخنا بناجس كره سخن بنجس ألم سخن بناجس وتغير فانه صفر لا قولا اوسخ منها جنس هذا معطوف هذا سخن بنجس, بنجس والا لم يتغير فإنه يكره اذا سخن بنجس مشان سخن بنجس انسان جمع روث حمير وسخن بها الماء فانه يكره هذا الماء يكره أما إذا كان مكشوفا فإن وجه الفراهة هذلك ضاحب ليش لأن الدخان يدخل فيه ويؤكد وأما إذا كان مغطى فإنه يكره ولو كان محكم الغطاء لأنه يقول لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه يمكن في شيء مثل السلس دخل على هالمهادة نعم فعلى هالاء يكون مكروه ولكن الصواب أنه لا يكره إذا سلكن بنجس إذا كان محكما ما يدخل عليه الدخان فإن دخل عليه الدخان فغيره فإنه ينبني على القول بأن الاستحالة تجعل النجس طاهرا إن قلنا به ماضر حتى لو دخل, ال... لو دخل الدخان أو سخنا بنجس من كله هذه علة غير علة الأولى العلة هاي؟ لأنه لا يسلم من صعود أجزاء لطيفة إليه والمحكم نادر فلا له وكالي الآخر لأن هذا الماء سخن بشيء نجم قال المؤلف وإن تغير بمكث أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر أو بمجاورة ميت أو سخن بالشم أو بطاهر لم يقر هذه عدة مسائل إذا تغير بمكثه اي بطول اقامته فانه لا ضر و شلون تغير بمكت بطول اقامته ويسمى عندنا الصاري يسمونه عندنا هنا الصاري هذا عند عندكم مثل راتب قسم ولا لا صاري بالدين بالدين ترى بيقولوا ما يضر لانه ما تغير بشيء حاد فيه قولهم تغير بنفسه فهذا لا يضر ولا يكره كذلك إذا تغير بمكته أو بما يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق الشجر بما يشق صون الماء عنه من مثل هذا الغبيب نبت فيه عشب يمكن هذا لا يمكن اونا بكفيه طحله تعرفون الطحله <تصفيق> على على الماء اوراقي شق كان حل له اشياء ستتفاقد في هذا الماء فتغير بها كانه يكون طاهرا غير مكروه طهور يكون طهورا غير مكروه ولا ولا له رائحه لا ولا بل ولو له ولونه <تصفيق> يعني لو تغير لونه وطعمه وريحه بهذه الأوراق لماذا يقولون لما سقط التحرز منه لما التحرز منه هل واحد يمنع أن الأستار تطير بهالرياح حتى توقعها في هذا المكان ما يترحل هل يقلر أحد أن يمنع أن يتغير هذا الماء بسبب طول مكفه ملك ولو أننا قلنا للناس يكون الماء طاهرا لكنا شققنا عليهم فبهذا نقول إذا تغير الماء طعمه ولونه وريحه بما يشق صون الماء عنه فهو طهور غير مكتور فهو طهور غير مكتور طيب لو تغير بطيب واحد مشى في القدير بريجليل كان مخبط صار الماء متغيز جداً ملوث ملوث يكون طاهراً غير مكروف طهوراً نعم يكون طهوراً غير مكروف يكون طهوراً غير مكروف لأنه يشق تغير بمكروف كذلك أيضاً تغير بمجاورة ميتة بمجاورة ميتة هذا غديد صار عنده ميتا كثيرة الشيء شفناه من كل جوانب وصار له رائحه كريهه جدا بسبب الجير تغير يقول المعلم انهم طهوره غير مكروه طهوره غير مكروه بس في فريء اذا اذا اخذته بيدك وشميته ولرائحته خبيضة يقول المؤلف أن هذا يكون طهورا لماذا عن مجاورة لا عن ممازجه الغريب أن بعض أهل العلم حكى إجماع أهل العلم على ذلك أنه لا ينجز لتغيره بمجاورة ميته وربما يستدل عليه ببعض إلفاظ الحديث إلا إن تغير طعمه أو ريحه في نجاسة فيه في نجاسة تحدث فيه على القول بأن هذا الحديث صحيح فإن كلمة تحدث فيه هذا ما حدثت فيه إنما هي مجاورة له لكن لا شك أن الأولى تنزه عنه إذا أمكن تنزه عنه إذا أمكن فإذا وجدت ما أنه لم يتغير فهو أحسن وأبعد ان ام تلوث ماء رائحته خفيفه وربما يكون فيه الناحيه الطبيه ضرر ان تكون هذه الروائح تحمل ميكروبات تحل في هذا الماء نعم سخان الشمس ما يكفي واحد مثلا في الشتاء وضع الماء في الشمس يسخن 30 درجه فالحق او بي طاهر قد ايش حطب غاز كهرباء فإنه لغ نعم إن في طهارة مستحبة الضمير في قوله إن يعود على الماء الطهور استعمل في طهارة مستحبة والاستعمال أن يمر الماء على العضو ويتساقط منه وليس الماء المستعمل هو الذي يُغترَق منه الماء المستعمل هو الذي يتساقط بعد الغصر فيه عرفتم؟ غسلتَ وجهك هذا الماء الذين يُغترن ل——واجه هو الماء المستعمل غسلتَ يديك هذا الماء الذي يتساقط من لديك هو الماء المستعمل و أما الماء المأخوذ منه فهذا ليست مستعمل وقد يغلط بعض الطلبة ويظن أن الماء المستعمل هو الماء المغترف منه وليس كذلك فإن الماء المستعمل هو الذي يحساقط من الأعضاء بعد استعماله مفهوم السعمل في طهارة في المستحبة كتجديد وضوء تجديد الوضوء سنة إذا صلى الإنسان بوضوءه الأول صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى فإنه يسن أن يجدد الوضوء وإن كان على غيرته وإن كان على طهارة استعمله في تجديد الوضوء فهل يكون طاهرا او طهورا الجواب يكون طهورا لكنه يكرى لكنه يكرى يكون طهورا لانه لم يرد عليه ما ينقله عن الطهورية ويكون مقروها للخلاف في سلبه الطهورية لأن بعض العلماء يقول إنه إذا استعمل في طهارة ولو مستحبة صار طاهرا غير مطاهر فمن أجل هذا الخلاف صار مكروها وقد سبق لنا قبل هذه الليلة ان التعليل بالخلاف علي وأن الصواب النقاط في الخلاف إن كانت الأدلة محتملة فالأولى الاحتياط لماذا؟ احتمال الأدلة فهو من باب دع ما يريب إلى ما لا يريب وإن كان الدليل واضحا فلا عبرة بالخلاف ولا يغير من أجل الحكم لأنه لأن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس أما مثال ليس من العدلة الشرعية <تصفيق> نعم كدت يوضو وغسل جمعة غسل جمعة طهارة مستحبة وهذا رأي جمهور أهل العلم وتيأتينا إن شاء الله تعالى أن غسل جمعة القول الراجح واجب لكن على المشكور من المذهب وقول جمهور أهل العلم أن غسل جمعة مستحبة فإذا استعمل الماء في غسل الجمعة فإنه يكون طهورا لكنه مكرور طهور لكنه مكرور وما هو المستعمل في الغسل هو الذي يتساقط من الجسم بعد الانتسال وليس الماء الذي يغفره منه وغسلة ثانية وثالثة الغسلة الثانية ليست بواجبة الدليل الدليل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والغصل يصدق بواحده وللا يصدق بواحده ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة إذن فالثانية والثالثة تكون صهارة مستحبة فما استعمل في الغصل الثاني والثالثة فإنه يكون طهورا لكنه مخروف نعم والعلة الخلاف في سلبه الطهوري وكلها والصواب في هذه المسائل كلها يا أخواني أنه لا يكره الصواب في هذه المسائل كلها أنه لا يكره لأن الكراهة حكم شرعي والحكم الشرعي يرتقر إلى دليل وكيف نقول لعباد الله إنه يكره لكم أن تستعملوا هذا الماء وليس عندنا دليل الشرع هذا صعب ولذلك يجب أن نعرف أن منع العباد مما لم يدل شرع على منعه كالترخيص لهم فيما دل الشرع على منعه لأن الله جعلهما سواء ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام بل قد يقول قائل ان تحريم الحلال اشد من تحريم الحرام لان الاصل الحل الاصل الحل والله هذا وجل يحب التيسير على ثم قال المعلق وان بلغ ملتيني وهو كثير بلغ قد تنيع علماء الماء طه قُلَّتين تثنية قُلَّة وَالْقُلَّةَ أَشْبَهُ مَا لَهَا ما يسمى عندنا في الزِّير هل يكون اللي يحفظها النار؟ إلا أنها أكبر منه القُلَّة هذه مشهورة عند العرب إلى الهجر معروفة مشهورة إذا بلغ قُلَّتين وَهُوَ الْكَثِيرُ الْكَثِيرُ بِحَسَبِ الْإِصْبِلَاحِ فإذا سمعت الفقهاء يقولون الماء الكثير في ما بلغ القلتين ما بلغ هم فوق ما بلغ القلتين وإذا سمعتهم يقول يسير فهو ما دون القلتين إن بلغ القلتين وهو الكثير الجملة هذه جملة معترضة بين فعل الشرط وجواب الشرط وهو الكثير وهما خمسمائة رطل عراقي تقريبا خمسمائة رطل عراقي المائة الرطل العراقي على وزن قربة قربة ماء تقريبا وعلى هذا فيكون كم قربة خمس قربة تقريبا إذا بلغ الماء ذلك وآفاد المؤلف بقوله تقريبا أن المسألة ليست على سبيل بالتحديد فلا يضر النقص اليسير <تصفيق> النقص اليسير لا يضر فقال طه نجاسته يعني امتزجت به نجاسه واتقدم لنا ما هي النجاسه كل ما تناولها لا يدفر ولا لاستقدارها لا ولا لغرم بها بجدن او عقب هذه تعرف بعض الفقهاء وهي في الحقيقة محدودة ومعدودة كما سأتنى في ذات النجاسة إن شاء الله وتعالى غير بولي نجاسة غير بولي ويجوز غيره لأنها صفة لنجاسة بولي آدمي أو عادرته المائعة فلم تغيره اختف غير بولي آدم أو عادرته حتى نفهم عليها جديد. مستقل. فخالطته نجاسة فلم تغيره فلم تغير فطهو إذا بلغ الماء قلتين فخالطته نجاسة فلم تغير فهو طهو. وقوله فلم تغيره وش بتغيره طعمه أو لونه أو ريح مثال ذلك هذا انسان عنده <تصفيق> فيها ماء يبلغ القلكعين فسقط فيها روث وحماء ولكن الماء ما تغير لا طعم ولا لون ولا ريح فما حكم هذا الماء طهور طهور الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الماء طهور لا ينتسه شيء مع قوله إذا بلغ الماء قلكعين da ble blå det også bekyrr. Nei det teni redetter inn hønden som gjør det! For inn som har sig det håndes på seg! Så skulle du se det kob ind og for at du ser det hø snitt. Fordi du ikke ser det om noen hadde at aktiver! وأن تأخذ به ثوبك من النجاسة وأن تشرب منه كل هذا جائز لأنه طهور نعم فدقينا في قوله البول الآدمي وعذرة المائعة بول الآدمي وعذرة المائعة لا تعتبر القلة اعتبر مشقة النزح اعتبر مشقة النزح كان يشق نزحه ولم تغير البول والعذرة فهو طهول وإن كان لا يشق ولو زاد على القلتين فهو نجس, فهو نجس. فجميع النجاسات حتى نجاسة الكل يراعى فيها إيش؟ القلتين أما بول الآدمي وعذرته المائعة فإنه المعتبر مشقة النصر. تجعل <تصفيق> المشقة النزح بالنسبة للبول العاذرة في منزلة ها في منزلة القلتين فهذا مثلا عندنا عندنا غديل بال فيه شخص نقطة مثل عين الجرائح تعرفون عين الجرائح صغيرة يضرب بها المثل في الصغيرة مثل حين جراده وهذا الماء أربع طلال ولم يتغير الماء إطلاقا ماذا يكون هذا الماء لكنه لا يشق نزحه لو جاء رجل نزحه بدون أن يشق عليه يكون نجسه طي ما تغير ولو. العبرة بمشقة النزح فإن كان يشق نزحه رجعنا <تصفيق> نعم قلنا طهور يكون طهورا طي ما هو الدليل على الفرق بين بول الآدم وغيره من النجاسات مع أنكم تقولوا لو بال كلب في هذا الماء لا يبلغ قلتين يتغير لو بال الكلب يكون طهور بال كلب في هذا الماء الذي الذي يبلغ أربع قلال ولا يشق نسل بال به كلب ولم يتغير دهو. حصلت عليه نقطة من بول آدم كعين الجراب ولم يتغيز نجز نجعل بول آدم أشد من بول الكل وش الدليل يحتاج إلى دليل. يقول الدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل فيه أو منه فنهى عن الغول ثم الاغتسال وهذا عام وهذا عام ولكنه ضفي عما يشق نزحه من أجل من أجل المشق هذا هو دليلهم على هذه المسألة فيقال النبي عليه الصلاة والسلام ما قال إنه ينجز بل نهى أن يقول ثم يغتسل لا لأنه نجس ولكن لأنه ليس من المعقول أن رجلا يجعل هذا مبالا له ثم يرجع ويغتسل منه هذا كقوله عليه صلى الله لا يجلد أحده ممرأته جلد العبد ثم يضاجعه في الليل. هذا تناقض فهذا هو الحكمة في النهي عن ثم والاغتساء وليس المعنى أنه يكون نجسا والنبي عليه الصلاة والسلام ما تعرض للنجاس النجاس لها باب وهذا له باب آخر وله... ولهذا الصواب في هذه المسألة الصواب ما عليه المتأخرون من أصحاب الإمام أحمد وهو أنه لا فرق بين بول الآدمي وعذرة الماعه وبين غيرهما الكل سوى إذا بلغ الماعه القلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دون القلتين ينجس بمجرد الملاقات أرفتم واختار شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من عبد العلم إلى أنه لا ينجس الماء إلا بالتغير مطلقا إلا بالتغير مطلقا سواء بلغ قلتين أم لم يبدو لكن ما دون القلتين يجب على الإنسان أن يتحرز إلى وقع في النجاسة لأن الغالب أن ما دونهما يتغير الغالب أن ما دونهما تغير فلكم متحرزا وأما أن نقول بالنجاسة وإلا ما فهذا لسه صحيح وما قاله الشيخ هو الصحيح للأثر والنظر أما الأثر فلأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الماء طهور لا ينجسه شيء فهو اللي طهر الأشياء فإذا كان هو الذي يطهرها فنجسه للأشياء ولكن يستثنى من ذلك ما تغير بالنجاسة فإنه نجس بالإجماع نجس بالإجماع وعليه تدل إشارات الكتاب يعني القرآن وأحاديث السنة وإن كانت ضعيفة صحيم الماء ظهور. لا نجسسه شيء هذا كلام النبي عليه الصلاة والله صحيح حديث هذا صحيح لكن ظاهر الحديث الماء مطهود لنجس شيء أنه لا ينجس ولو تغير ولكن هذا الظاهر ليس مرادا بإجماع العلماء فإن العلماء أجمعوا على نجاسة الماء المتغير بالنجاسة زين هذا أو لا؟ يصر هذا العموم مخصوص, بم... مخصوص بماذا؟ بالإجماء ثم هناك إشارة من القرآن تدل على ذلك وكذلك من السنة حديث وإن كان فيها مقال قال الله تعالى حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزيل وما أهلا لا به والمنخنقة إلى آخره وقال قل لا أجل فيما في علي محرم ما طعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسوحا ولحم الخنزيل فإنه ذجس فقوله فإنه ذجس معللا للحكم جليل على أنه متى وجدت الذجسية ثبت الحكم ومتى انتفت انتبى الحكم فإذا كان هذا في المعقول فكذلك في الماء متى وجدت النجاسة يعني لنفرض أن الماء تنجس بدم مسؤول إذا أثّر به الدم المسفوح صار رجسة ناجسة وإذا لم يؤثر لم يكن كذلك أما الأحريث فيه، فيها أحريث لكنها ضعيفة إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريف فيها الاستثناء والحاصل أن ما قاله الشيخ السلام رحمه الله هو الأصح للإجماع وللإشارة في القرآن وللأحاليث وإن كان فيها ضعف أما من حيث النظر فيقال إن الشرع حكيم حكيم يعلل الأحكام لله نعم الأحكام معللة منها ما هو معلوم العل لنا ومنها ما هو من شهور وعلة النجاسة القبر التي النجاسة القبر فمتى وجه القبر في شيء فهو نجل وما ما لم يوجد فلا سبب فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما ووب على هذا نقول ان هذا القول الذي ذكره الشيخ الاسلام رحمه الله دل عليه الاثر ودل عليه النظر يعني الدليل, الدليل الاثري وانشئت فقل الدليل السمعي والدليل العقلي. نعم فان هنا يعارض ذلك لا يعارضه لسببين السبب الأول أن كثير من أهل العلم ضعفه ومن ضعفه ابن قيم ضعفه في تهديد السنن بنحو ستة عشر علة وأما إذا قلنا بتحسينه أو تصريحه فإن نقول تعارض منطوق ومفهوم وإذا تعارض المنطوق المفهوم قدم المنطوق كيف ذلك؟ إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس هذا إيش؟ منطوق إذا بلغ كلتين لم ينجس ومعلوم أن هذا الحديث لم ينجس يعني ما لم, لم يتغير منطوقه إنه إذا بلغ كلتين لم ينجس يعني إلا بتغيره هذا الظهر هل يوافق هذا المنطوق يوافق ان الماء الضهور لا ينجس شيء؟ هذا المنطوق يناف... يوافق المنطوق لا كله لا يوافقه يوافقه إذا متوافق المنطوق بقينا في المفهوم مفهوم قوله دبالغ لم ينجس أنه إذا لم يقلق نجس هذا المن... المفهوم نقول يقيله المنطوق الساب إن لا نزل كي ما غالب على طعمه لون فوري في عبارة عن المجاري مجاري المياه وكان طريق مكه من العراق إلى مكه فيه مجابي في مجاري في اقوا الشعام والرياض مجاري الماء الى الان موجوده هذه المجاري يكون فيها مياه كثيره فاذا سقط فيها بول ادمي أو عاده الماء هو متغير فهو طهور حتى على ما ذهب إليه المؤلف حتى على ما ذهب إليه المؤلف لأنه يشق نسله وقوله كمصانع مكة طريق مكة هذا للتمثيل يعني وكذلك ما يشبهها من القدران القدران الكثيرة مثلها فإذا وجدنا مياه كثيرة يشق نسلها فإنها إذا لم تتغير بالنجاسة فهي طهور مطلقة ولا تسأل على أن المشهوره من المذهب عند المتاخرين خلاف كلام المؤلف لا يفرقون بين كون الاادم عدا بنائه وبين وبين سائل النجاسه وعلى هذا يكون الحكم معلقا بماذا للقلتين والقلتين ما دونهما ينجس وانما فوقهما وما فوقهما وما بلغهما وزاد فلا ينجس الا بالتغير ولا فرقه ذلك بين بعل الانسان وعلقه وبين غيرهناه واضح الان طيب. فصار عندنا ثلاثه تقوى القول الصحيح ما هو انه لا تغير بالنجس الا قليلا كان ام كثير المذهب عند المتاخرين إن بلغ القلتين لم ينجس إلا بالتغير وما دونهما ينجس وإن لم يتغير تمام المذهب عند المتقدمين ما بلغ القلتين لا ينجس إلا بالتغير وما دونهما لمجرد منقع إلا أن يكون بول آدمي أو عالعة والمائعة فإن العبرة لا بالقلتين ولكن بمشقة النزل فما شق نزله لم ينجس إلا بالتغير وما لم يشق فإنه ينجس بمجرد الملاقات أظن أن شراء أن انضبط المسألة طيب تقينا دليل المذهب على أنه ينجس الماء إذا كان دون القلتين وإن لم يتغير الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمي الخبث وفي لقظ لم ينجس ودليل من قال إنه ينجز لا ينجس إلا بالتغير قوله عليه الصلاة والسلام لما سئل عن بئر بضاعه ما يطهد هي من النثن وجية قال ان الماء له لا ينجسه شيء وادعان يشمل الماء القليل والكثير خرج منه ما تغير بالنجاسة بالإجماع وبأحاديث ضريفة أنه إذا تغير بالنجاسة صار نجسا نأتي إلى حديث القلتين. القلتين نقول العلماء اختلفوا في تصحيحه فمن قال إنه ضعيف نعم فلا معارضة بينه وبين الحديث الآخر لأنه لا يقاومه حيث كان ضعيفا والضعيف لا تقوم بالحج. وإذا صححناه يقولون إن له منطوقا ومفكوما فمنطوقه إذا بلغ الماء كلتين لم ينجس أو لم يحنل الخبر وليس هذا أيضا على عموم لأنه يستثنى من بذا تغير فليس على عمومه حتى منطوقه ليس على عمومه مفهوم هنما دون ينجس ينجس فيقال ينجس إذا تغير بالنجاح لأن منطوق الأول مقدم على المفهوم مقدم على المفهوم وهذا أصح ويؤيده مع تأييد الأدلة الأثرية يؤيد تؤيده الأدلة النظرية وذلك لأن الخبث عين قبيحة النجسات كله عين قبيحة فإن وجد لها أثر في الماء صار حكم الماء حكمها وإن لم يوجد لها أثر اتبع المحذور استفع المحذور فما الذي يجعلنا ننقل هذا الماء الطهور إلى وسط الخبث والنجاسة بدون أي سبب إلا لمجرد الملاقات نعم والله عارف ما ادري لكن اذا كان منصوب على الجومه اذا كان منصوب فهذا يختلف في والله ما ادري ما ما طلع لي يقوي الاجماع ويقوي ويراعي الحديث القلتين ايضا انه ليس على اطلاقه وانه فانه اذا نجس ولا ضلاء القلتين ينجس ما نظاهر أنه لا ينجس مبلغا المهم عندنا يعني لو فرضنا كافو الأدلة الأثرية فعندنا الأثريل العقلي النظر وهو أن هذه العين النجسة الخبيث إذا لم تؤثر شيئا فلا أثر لها لكن قد يقول قائل هناك من النجسات ما لا يخالف لونه لون الماء كالبوت نعم البور في بعض الأحيان يقول لونه لو لون الماء قالوا يقدر أن هذا مغاير للون الماء فإذا قدر أنه لو كان مغاير لغير حكمنا بنجاسته على أن الغالب إنه كله رائحة يشمها الإنسان إذا كان قويا حاسف الشمس والطعام يتغير والطعام يتغير وَلَا يَرْفَعُ حَدَثَ رَجُولٍ طَهُورٌ يَسِيرٌ خَلَتْ بِهِمْ رَأَةٌ لِطَهَارَةٍ كَامِلَةٍ عَنْ حَدَثٍ ننتبه هذه الجملة داخلته في, في قسم الطهور إلى الآن نحن في قسم الطهور إلى الآن نحن في قسم الطهور والطهور له أقسام نحصولها إن شاء الله فعلا إذا انتهى هذا القسم منه هو طهور لكنه لا يرفع حدث جنس من الناس أولا قال لا يرفع حدث رجل حدث تبه هذا قيد ثاني رجل قيد آخر طهور يسير قيد ثالث خلق به قيد رابع امرأة قيد خامس لطهارة كاملة هذا قيد سادس عن حدث هذا قيد سادس إذا تمت القيود السبعة ثبت هذا الحكوم يعني لا تبع الحدث مثال ذلك الامرأة عندها قدر من الماد قدر يسع ظلة ونصفا ويصير بالاسطلاح ظلة كثير <تصفيق> يسير يسع كلة ونصف خلت به في الحمام فتوضأت منه وضوءا كاملا ثم خرجت فجاء الرجل بعدها ليتوضأ به نقول لا يرفع حدث فقال الماء نجس طهور الماء طهور لكن لا يرفع حدث الرجل لا يرفع حدث الرجل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ الرجل بفضل مرأة ولا المرأة بفضل الرجل لا يتوضأ الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل هذا الدنيل قالوا فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الوضوء به والوضوء يقتضي هو النهي يقتضي الفساد فإذا توضى فقد فعل عبادة على وجه منهي عنه فلا تكون صحيحة فلا تكون صحيحة عرفتم الآن؟ هذا هو الدليل لكن من غرائب العلم أنهم استدلوا به على أن الرجل لا يتوضأ بفال المرأة ولم يستدلوا به على أن المرأة لا تتوضأ بفال الرجل وقالوا إنه يجوز أن تتوضأ المرأة بفضل الرجل نعم وهذا من الغرائح ما دام الدليل واحد والحكم واحد ومقسم تقسير لا يتوضع الرجل بفضل مرأة ولا مرأة بفضل الرجل فما بالن نأخذ بقسم ولا نأخذ للقسم الثاني مع العلم بأن القسم الأول قد ورد في السنة ما يدل على جوازه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر من فضل ميمونة ولم يريد في, في قسم الثاني ما يدل على جوازه وهو أن المرأة تتوضى لفضل الرجل نعم وهذه أيضا ضريبة ثانية أن القسم الذي وردت السنة بجوازه هو الذي يمنى والقسم الذي لم ترج بالسنة هو الذي لا يمنى نعم ولكن هذا مما يدل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإنه ضعيف مهما بلغ نعم نرجع إلى حكم المسألة على المذهب الآن فهمنا الآن أن المرأة إذا خلت بماء ضهور يصير وتوضأت منه أو اغتسلت منه فإن الرجل لا يتوضأ به ولا يغتسل به والدليل الحديث الذي ذكرناه نشوف الآن ولا يرفع حادث رجل طيب لو أراد هذا الرجل أن يزيل به نجاسة على بدنه أو في توبه تطهر لا تطهر نعم فطر. غسل به يديه من القيام النوم الليل يكفي نعم لأن هذا طيب إن رأى به بعد امرأة تجوز نعم لأنه قال ألفاء طيب طهور طيب كان طاهراً أو نجساً عصفها الطهور والطاهر ما نفعل حدث مع طيب الطاهر والنجس لا فعل حدث مع الأصل الطهور ما له مفهوم يا لو خلت المراه بطهور كثير هل يعني نعم هل نعم من اين ومن أين أخذنا هذا القيد والحديث عام ايه اخذنا من قول يا لكن من اين اخذناه من حيث الدليل يا في بعض الافراد حديث في جفنا جفنا وجفنا يسير, يسير. خلت بهم راه خلت بهم رأة. هنا هذا المعنى انفردت بالوروق منه أو الغسل او المعنى خلت به عن مشاهدة أحد المذهب خلت به عن مشاهدة أحد بحيث لم يشاهدها مميز فأعلم فإن كان عندها طفل الصغير اللي ما يميز ما يضر لكن إذا شهدها مميز فإنها تدول خلوة ويرفع حدث الرجل يرفع حدث الرجل من أين أخذنا هذا في الحديث؟ في الحديث الحديث ما يدل على ذلك هذا الصرف ان على القول الثاني لان في تفسير الخلو قوله او قولين. المذهب انها تخلو عن مشاهدة مميز والقول الثاني تخلو به اي تنفرد به بمعنى تلطب به يقول ما توضحت بيضه شرط واضح على المذهب لو, لو, لو كانت عند ذهب أو ابنها وله سبع سنين فإنه يجوز للرجل أن يتوضع به ويرفع حدثه به وعلى القول الثاني إذا صار المراد خلت به يعني انفردت بالتطهر به فيقال هي الآن انفردت به لو كان عندها ناس فلا, فلا يرفع الحدث حدث الرجل. وهذا التفسير للخلوة في زر الأخير أقرب إلى الحديث بأن ظاهر الحديث العموم ظاهر الحديث العموم ما اشترط النبي عليه الصلاة والسلام تخلو نعم وقوله لطهارة كاملة طهارة كاملة لو خلق به في أثناء الطهارة في أولها أو في آخرها بأن شهدها أحد في أول الطهارة ثم راح أو قبل أن تكمل طهارتها حضر أحد يجوز؟ إجابة. نعم يرفع حدث ها؟ لأنه لم تخلو به بطهرة كاملة الثاني عن حدث يعني هي تطهرت عن حدث بخلاف ما لو تطهرت تجديدا للوضوء تطهرت تجديدا للوضوء فإن أو اغتسلت به وهو مستحاضة لكل صلاة فإنه يرفع حدث الرجل ولا لا يرفع حدث الرجل لأنه عن حدث وكذلك لو خلت به لتغسل كوبها من نجاسه أو لتستنجيع فإنه يرفع حدث الرجل لأنه ما خلت به لطهارة أن حدث هذا هو حكم المسألة على المذهب والصحيح أنها أن النهل في الحديث ليس على سبيل التحريف وإنما هو على سبيل الأولوية وكراهة التنزيل والدليل على ذلك أنه ثبت في صحيح مسلم من حديث النعباس أن النبي صلى الله عليه وسلم تطهر ارتفل بفضل ميمونة نعم وفي, وفي حديث آخر أن, أن بعض أدوات النبي صلى الله عليه وسلم ارتفلت في جفنة فجاء النبي صلى الله عليه يعني إذا اقتصده من جنابه فإن الماء ليس له ما في جنابه فهو باق على طهوريته فالصواب إذن أن لو تظهر فيما خلت فيه المرأة فإن ظهرته صحيح ويقفع بالحديث نعم فمخرج الحديثين هو أحد أن لو استدلنا بقول الصحابة لا بأس فكون من بالحديث وندعوا بعضهم اتعلم الايه في الاستقض رايكم لو لو خلت ببناء البزبوز ما انت غير غير كلام وليس مجدداً أصغر حتى لو قلنا في الخزان الخزان ما يمكن أن يرجع الموت نعم يقولون إنها لتعبدي تعبدي يعني من الأمور التي لان على معلتها فنحن نأخذ به على سبيل التعبّر فقط حسناً يعني إذا اختلت للإستمداء مثلاً فأرأي يريد أن نتوقع بفضل نعم أما إن توقع بفضل الله خلوها للسنجا قد يكون أقض إلى تنجيز نعم لكن مع ذلك يقول لا يضر أنهم على كل حال بارك الله فيهم نحن الآن نقرر كلامهم رحمهم الله ونبينه ضعيف والقول الضعيف كلما رددته نعم وجه الاستبلان المجهب كيف وجه برتقال حلو وين تغير طعمه وين تغير طعمه او ريحه اقرا هنا انتقل مالا الان الى الطاهر الطاهر غير المطهر ننظر الان قلنا وعدنا باننا سنقسم الفطور الفطور قسمه المعلم الى فطور مقروء وطهور غير مكروف وطهور لا يرفع حدث الرجل أولا فالطهور <تصفيق> غير هو الذي قال فيه المؤلف رحمه الله طهور مكروف بدأ به المؤلف قبل كل شيء من تغير بعيد الممازل قطع كافو أو دهن أو بماء أو سخن بنجس كره هذا واحد ثم قال وإن تغيره بمكتة أو بما يشق صنعنا عنه في نابت فيه بورقة شجرة أو بمجاورة ميتة أو سلطنة بالشمس أو بطاهر لم يكره هذا الطهور غير مكروف وإن استعمل في طهارة مستحبة كره هذا ينبغي أن يجعل مع القسم الأول عندما يجعل مع القسم الأول فيكون المكروه ما تغيره بغير مماس أو بملخ نائي أو سخن بنجس أو استعمل في مستحبة أربعة أشياء الطهور المكروف صار أربعة أشياء طهولة ثلاثة أشياء عيسى إذا تغير بغير مماثن أو بمنخمائي أو سخن بنجس كم دوري ثلاثة وإن استعمل في طهارة مستحبة كوري هذه أربعة يكون المكروه من أقسام الطهور أربعة أشياء طيب الطهور غير المكروه الطهور غير المكروه هو ما تغير بمكثة أو بما شقص المائع أو بمجاورة ميتة أو سخنة بالشمس أو بطهر كان هذه؟ خمسة أشياء. والأصل كراهة ولا عدمها <تصفيق> الأصل عدم الكراهة القسم الثالث ما, هو ما كان طهورا باقل على طهوريته لكنه لا يرفع حدث الرجل وهو ما جمع الشروط السبعة لكما نعم أو ستة انتهى كلام على الطهور ثم قال وإن تغير طعمه أو ريحه أو لونه تغير تغيرا كاملا بحيث لا تذوق معه طعم الماء أو تغير أكثره أكثر أرصاته هذه الثلاثة بطبخ يعني طبخ فيه شيء طاهر طبخنا في هذا الماء شيء طاهر مثل طبخنا فيه لحنة وتغير طعمه أو لونه أوريه تغير كثيرا بين فانه يكون طاهرا غير مطهر, طاهراً غير مطهر. أو أو بساقط فيه. بساقط فيه. ما طحت في شيء لكن سقط فيه شيء فانه يكون طاهرا غير مطهر يكون طاهرا غير مطهر لكن يستثنى من هذه المسألة شيء مما سبق ما هو ما يشق صون النائع عنه وما لا يمازجه وإذا كان تغيره بممره أو مقره نعم إذا تغير بطوله مكسر هذا وإن كان تغير كثيرا فإنه لا يكون طاهرًا بل هو طهور كما سبع إنما كرامنا على الذي يفستثنى من الساقل فيه يستثنى من الساقل شيئان آل. وهما ما يشق صون الماء عنه والثاني ما ليس بمماذج فلو وضعت قطع كاكول في ماء وتغير ما تقولين فيه فهو طهور ولو كان هذا الماء حوله أشجاق فتساقطت أوراقها فيه فتغير فهو طهور إذن يستثنى ما لا يمازج ها. وما يشق صون الماء عنه فإن تغير به يكون طاهراً غير مطاهر وهذا مما سيدننا إن شاء الله تعالى على ضعف هذا القول لأنه مثلاً يقولون ورق الشجر var deten som er skr liksom, til det føltes some device med å gjøre det resolute, De morgenet vært man på udekan og hæουμε det på udekan Ja pristet av den 식ene fra denne Background pare søjd forrøllerِ Det ble bra flere av deg som denod et at وبدأ الهوى يأتي يحمل من هذه الأضوات ويضعها في الماء يشق صون ما عنه ينجسه إلا ما ينجس لا ينجس،, ينجس. هذا المذهب دام تغير أو قليل ولكن ولم يتغير يا إخوان الآن اللي يفرق فيه بين ما يشق ما عنه وما لا يشق إنما هو في قسم الطاهر أما النجس فلا فرق إذا تغير بنجاسة ولو كان يشق صون ماء عنها فإنه يكون نجسا مرة الثانية هذا رجل رجلا آخر أهد أتابع بورق أشجار ووضعه في الماء وتغير يكون طاهرا في المضحر تمام؟ مثال آخر رجل آخر عنده بركة تغيره. ما حولها مرضت الخمير والهواء يحمل من هذا الروث اللي في هذا الماء وتغير ناجس ناجس ما تريد له متغير اي وين لما تغير خله قلتين في اكثر وتغير ناجس لو شب صار ماء دوشب الماء وتغيرت هي ناجس زي. الآن التغير لا فرق فيه بين كون شيء مقصودا غير مقصود ينتقل به الماء من الطهورية إلى النجاسة أو إلى أن يكون طاهرا غير مضحف ومع ذلك الفقايفة يكون في مثل الطاهر المضحف بينما يشق صون الماء عنه وما لا يشق ولو كان تغير الماء بالطاهر ينقله من الطهورية إلى الطاهرية لو كان كذلك لم يكن هناك فرق بين ما يشق ثونه عنه ما لا يشق كما قلنا فيما إذا انتقل الماء من الطهورية إلى النجاسة لا فرق بين ما يشق ثونه وما لا يشق ما دام لنا العلّة تغير الماء فلا فرق بين أن يكون مما يشق ثونه عنه وما لا يشق وكونهم يفضلقون يدل على هذا القوم نعم، طيب أو دساقنا فيه وش يقول او رفع في قليله حدث. حدث طيب نشوف ما دليل المذهب على ان هذا طهر مطلق يقولون لانه ليس بناء مطلق العلم ليس بناء مطلق ما في دليل لكن يقول لانه لي ليس بناء مطلق نعم ليس بناء مطلق وانما يقال ما كده. ما كده. في ظاهر كما يقال ماء ورج وماء وريحان وماء شبهان نعم ولكننا نقول ان هذا لا يكفي في, لا يكفي في نقله من الضغورية إلى الضغار اللهم إلا أن ينتقل اسمه انتقالاً كاملاً فيقال مثل هذا مرق وهذا شاهي وهذا قهوة ما سمى فإن هذا ما يسمى معاه فإنما يسمى شراباً يضاف إلى ما يتغير به وعما أنه يبقى على اسمه الماء لكنه متغير لونه أو طعمه وريض في هذا الطاهر كما لا يتغير بأوراق مثل واحد يحول مكتبة وهذا المكتب يرقون من الأوراق في هذا الماء فهذا ما يقلل من هذا الماء هذا الماء تغير في وراء الثالث قال أَوُ رُفِعَ بِقَلِيلِهِ حَدَكَ وفع بقليله حدث فإنه يكون طاهرا غير مضحر فهنها يكون طاهراً غير مضحر وفع بقليله حدث سواء كان الحدث لكل الأعضاء أو لبعضها مثال ذلك رجل عنده قدر فيه ماء جمع القلتين يتوضع منه فذرف على يده فغسل كفين ثم غرف منه فغسل وجهه إلى الآن ما صار طاحرة ثم وضع يده مرفقه أو غسل ذراعه غمسه فيه ونوا في ذلك الغسل فنزع يده الآن ارتفع الحدث عن اليد يقول رفع بقليله رفع بقليل حدث أو عنده ماء دون القلكين وكان عليه جنادة فنوى وانغمس في هذا الماء ناوي رفع الجنادة وخرج يقول هنا أيضا ها رفع بقليل حدث أو تجمع منه عند الورو تجمعا ليتساقط من وجهه ويديه تجمع فهذا ايضا فوقه رفع ربع حدث فاذا رفع بقليله حدث فانه يكون طاهرا غير مطهر الدليل ما في دليل انا رسول الله صلى الله لكن في التعليل التعليل يقولون ان هذا الماء استعمل بالطهارة فلا يستعمل فيها مرض الاخرى فهو كالعبد اذا اعطت ما ما يعطى من مرض الاخرى هذا التعليل الذي ذكروه ولكن هذا التعليل علي اولا ان وينشترط في القياس تساوي المقيس والمقيس عليه في العله ثانيًا أن المقيس عليه والأصل يمكن أن يعود الرقيق يمكن أن يعود هذا المتحرب فيكون رقيقا يمكن فإذا هذا الذي ذكروه خطأ من وجهه أولاً أنه لا يصف القياس بظهور الفرق بين الأصل والفرق إذ أن الأصل المقيس عليه وهو الرقيق المحرر لما حررناه وعتقناه بقي رقيقاً ولا لا لكن هذا لما رفع بقليل الحدث بقي ماءاً ولا لا بقي ماءاً ثلاثة القياس ثانياً أن الرقيق يمكن أن يعود إلى رضقه فيما لو هرب إلى الكفار ثم استولينا عليه في مباد فلن أن نستلق لحينئذ يعود إليه وصف الرق ويصح أن يحرر لأنه لما يصح. يصح أن يحرر ثانيا ويستعمل في كفارة واجبة بناء على هذا التعليم العليم نقول إن الصواب أنه إذا رفع بقليله حدث فهو طهول مطه وليس طاهرنا المطه لان الاصل ثقاء الطهوريه ولا يمكن ان ننتقل عن هذا الاصل الا بدليل شرع الا بدليل شرعي يكون وجيها ولما كان هذا غير وجيه سيحيث ان بعد بعد نعم ولهذا ما اتى النبي سافيه يَدُ قَائِمٍ <تصفيق> ها؟ <تصفيق> كيف؟ نعم الثاني، أنت لا يفرق القياس ايه؟ لا يمكن أن يعود رقيقاً فيحرر مرة الثانية فيستامى في القياس بشيء قال أو غمس فيه يَدُ من نوم ليلٍ ناقض اللور غمس فيه، الضمير يعود على الماء القليل في اي زمان القديم يد قائم يد اذا انغلت اليد في المراد الى الكف الكف يعني الى الرسغ هذه اليد فيشمل كل اليد كل, كل اليد كل اليد يعني ان هذه تغمس فيه الكف الكف كل يد قائم من نوم ذكر بشرف شروط يدو مسلم مكلف قائم من نوم, من نوم ليل ناقض اللوضو والناقض اللوضو سأثني شاء الله تعالى أنه نوم الكثير الكثير مطلقا أو اليسير من غير القائم والقاعد, و... و... والقاعد كما سأتين إن شاء الله تعالى في نواقذ روض طيب غنس فيه مش أب... قلنا يعود عليه <تصفيق> على الماء القليل يد الكفر كل الكفر قائن المؤلف ما ذكر إلا قائن فقط لكن في الشرف ذكر أن يد مسلم مكلف من نوم ليل لا نوم نهار ناقض الوضوء لا يسير لا يسير الماء ناقض الوضوء لا يضر نرجع الآن إلى المثال هذا رجل قام من النوم في الليل وعنده قدر فيه ماء فرمس يده فيه رمس يده إلى حد الزراف في هذا الماء يكون الآن طاهراً غير مطهراً ما عاد يمكن استعماله الآن <تصفيق> ومشا الدليل الدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقض أحدكم من نومه فلا يغنس يده في الإناء حتى يرسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده شكراً الآن الحديث الحديث صحيح فيه نهي عن غمس اليد في الماء والتعليل حين احدكم لا يدري اين باتت يده هذا هو الدليل ولكننا سنناقش ان شاء الله الاستدلال به لكن بناخذ الحكم اولا ثم نقدرد فيما بعد لنعرف هل هذا الحكم صحيح ولا غمس فيه لا هو من يد لو غنست اليد في ماء كثير ها. يكون طهوراً أو طاهراً؟ طهور. طهوراً طيب غمس الإنسان رجله فيه ما هي يده؟ طارق. لا، طهور, طهور. طهور. طهور. يكون طهوراً لماذا؟ يد, يد قائم لا، لا مهمة المثال طيب غمس فيه ذراعه غمس فيه ذراعه طهور. طهور أو طاهر طهور طهور كيف يغمس زراعة؟ نعم ربما يقول هكذا من عند المرتب نقول هذا يكون طهور واضح؟ طيب رجل كافر غمس يده على الماء كافر غمس يده في الماء طهور والمسلم يصير طاهر غير مطافر؟ المسلم يكون طاهر غير مطهر والكافر يكون بعده طهور طيب مجنون قام من يوم الليل وغمس يده الطهور والعاقل يكون طاهر غير مطهر صغير صغير غير مكدر للست سنين شاء غمس في الماء يكون لأنه غير مكلف لأنه غير مكلف طيب غمس يده وهو قائم من نوم النهار نامت النهار نوما طويل فقام فغمس يده في الإناء طهور. طهور طهور نعم طيب نام نوما يسيرا في الليل ثم غمس يده فيه يكون أيضا طهورا لأنه لا بد أن يكون ناقضا بالغضو طيب هذا هو المدهب من أين أخذوا أن يكون مسلما لأنه قال إذا استيقظ أحدكم والحباب المؤمنين المسلمين ما الذي من أعرفه أن يكون جدونها الخطاء؟ قالوا pues من أين أعرفوا أن يكون جدون العبد؟ فخرج في من أين تعرفه من أين أعرفه أن يكون من نوم م��ابٍ للجوله training iros أعرفنا من أين نوم وصل رئيس م وق apro 3 تكون دائم من وصل نوعين وقلال الله عمر ولهذا اشترطوا هذه الشروط وناقضوا للوضو أيضا أخذوا هذا وقالوا فإن أحدكم لا يدري أين باتتك والنوم اليسير يدري الإنسان عن نفسه يدري الإنسان عن نفسه فلا يضع هذه هي عالم أخذ الشروط من الحديث ولكن المسألة إذا تأمرتها وجدت أنها ضعيفة أولا لأن الحديث لا يدل عليه الحديث لم يدل عليه لأن الحديث فيه النهي عن غامس اليد في الماء ولم يتعرض النبي عليه الصلاة والسلام للماء وفي القول فإن أحدكم لا يديه نباس اليده هو دريع على أن الماء لا يتغير بحكم لا لأن هذا التعديل يدل على أن المسألة من باب الاحتياط من باب الاحتياط وليس من باب اليقين الذي يرفع به اليقين وعندنا الآن يقين وهو أن الماء طهور هذا اليقين لا يمكن يرفع ها؟ إلا بيقين يرفع فعلى هذا نقول إن الحديث لا يدل على ما ذكر ثم إنه أي الحديث إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام مهن مسجد ان يهم سياده قبل اصيا ثلاثه الكافر بين باب اليهود لان العله في نوم في ابن المسلم النائم هي العله في المسلم الكافر النائم وكونه لم يوجه خطاب الكافرين نقول ان الصحيح عندكم ان الكفار مخاطبون بفروع الشريعه وهذا حكم تكليفي هذا حكم وضعي لانه يتغير به ثم نقول المميز مخاطب بمثل هذا وإن كان لا يعاقب فكيف إذا جاء مميز يمكن كونه ملوث بالنجاسة ويمكن ما يستنجي ويمس فرجه ونائم إذا غمس يده بالماء ثم ما يضر والمكلف الحافظ نفسه هو الذي يضر فتبين أن هذا القول ضعيف أثرا ونظرا أما أثراً فلأن الحديث لا يدل لأبد في وجه من الودور وأما نظراً فلأن هذه الشروط التي ذكروها تخلفها في بعض المسائل يكون انتقال الماء من الطهورية إلى الطهارة إن قلنا به أولى مما ذكروه من الشروط كيد الكافر ويد الصيد الذي لم يميته إذن ما هو القول الراجع في هذه المسألة؟ لو أن الإنسان غمس يدعو في الإناء قبل أن يغصدها الصحيح أنه يبقى طهوراً, طهوراً لكن يقال للمرء أخطأت وما لماذا بماذا؟ لمخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لمخالفة أمره فإذا قال قائل ما الحكمة في أنه لا يجوز يا قول الحكمه التي قالها النبي عليه الصلاه والسلام بقوله فان احدكم لا يدري اين بات جل فإذا قال اذا وضعت يدي في جراب. في جراب. ما شيء من بدني نجس. ثم انني قد نمت على استنجاء شرعي شيء من ولنفرض أنها مست الذكر أو الدبور هل تنجز؟ ما تنجز فإذن أنا أدري أين باتت يدي باتت يدي في فراشي وباتت نستورة في جراب وأيضا بدني طاهر فكيف يصح هذا التعليم قال الفقهة رحمه الله ان العلة علة النهي هنا غير معلومة لنا فالعمل به من باب التعبد المحر من باب التعبد المحر فهو أمر تعبد ولكن هذا القول هذا القول يخالف ظاهر الحديث فظاهر الحديث أن المسألة معللة فإن أحدكم لا يدعين باتجه إذن كيف يتفق هذا التعليل مع الواقع الذي ذكرته وهو أن تكون اليد محفوظة والجسم طاهرا ولهناك محفوظ يقول شيخ الستامة رحمه الله إن هذا التعليل كتعليل النبي صلى الله عليه وسلم قوله إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشون فيمكن أن تكون هذه اليدو قد عبث بها الشيطان وحمل إليها أشياء مضرة في الإنسان أو ملوثة للماء مفسدة مفسدة له فلهذا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام يغنس الإنسان يده حتى يرسلها ثلاثا يرسلها ثلاثا وهذا الليل ذكره الشيخ عحمه الله وجيب وإلا فلو رجعنا إلى الأمر الحصي لكان الإنسان يعلم أين, أين بات جده لكن السنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا وخلاصة المقام في هذه المسألة أنه إذا تم الشروط التي ذكر الفقهة وغمسها في ماء يسير قبل غصرها ثلاثا فإن الماء يكون ظاهرا غير مظهرا ولا لا يكون ظاهرا غير مطهر والصواب انه يكون طهورا ولكن هذا الرجل اثم لمخالفته نهي رسول عليه صلى الله حيث غمسها قبل أن يغسلها ثلاثه فنقول انك اخطات في هذا العمل ولكن الماء طهور ومن اجل هذا ومن اجل ضعف هذا القول قَالُوا إِذَا لَمْ يَجِدِ الْإِنسَانُ غَيْرَهُ إِسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ تَيَمْلَهُ يعني نفس واحد ما عنده مأ إلا هذا المأل الذي غمس في اليده يقولون يستعمله في غضو ثم يتيمم ثم يتيمم احتياطاً يستعمله احتياطاً ثم يتيمم احتياطاً فأوجب عليه طهارتين نعم أوجب عليه طهارتين طهارة تيمم وطهارة الماء ولكن أين هذا في كتاب الله أو في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أن نوجب على رجل أن يتوضع بالماء ويتيمم فنوجب عليه الطهارتين جميعا هذا لا يوجد لا في القرآن ولا في السنة ولا في الإجماع ولكن النظر الصحيح أيضاً هذا الله نقول إما أن تتا... تستعمل الماء أو تستعمل الترى أما أن تجمع بينهما فنوجب عليك عبادتين إحداهما بدل عن الأخرى هذا بعيد جدا. لكن لشعورهم رحمهم الله في القول بأن الماء ينتقل من الطهور إلى الطهارة لشعورهم بهذا الضعف قالوا ها؟ يستعمل الماء ويتيمم كما قالوا في المسرة التي قبلها وهي ما إذا رفعت المرأة بقليل ماء حدث ولم يجد, ولم يجد الرجل ما أنسواه قالوا يستعملهم ثم ثم يتيمم وهذا أيضا ضعيف والصواب أن الله لم يوجب على عباده عبادتين أبدا فإن هذا وإن هذا نعم الحديث هل نقول ان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من نومه نوم أحدكم الغالب الغالب نوم الحكم للعموم لان العله تخص الحكم العلة اخص من الحكم يؤخذ بالعموم مثل ما انه هذا المذهب يقولون ان الشفعه لا تجب الا في الارض تعرفون الشفعه ولا الشفعه اذا في ارض فجنا وما تجب الشفعه اذا في الارض لقوله اذا وقعت في السوق وصرفت الطرق مع أن أول حديث فضل النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في ما أموت فهم مخصصون العموم بالعل أو بالحكم على بعض الأقضاء فنحن نقول إن الظاهر أن الإنسان لا يغنس له في الإناء إذا استيقظ من نوه ليلا كان أو نهارا هذا هو الأفضل والأفضل والله زالت بها النجاسة أو كان آخر غسلة زالت به النجاسة فطاهر أو كان الضمين يعود على الماء القليل آخر غسلة زالت به النجاسة آخر غسلة زالت بها النجاسة المعروف عند التوقع رحمه الله أنه لا بد لطهارة المحل المتنجس من أن يغسله سبع مرات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 أنه فصل عن محل النجس لأنه ما يطهر إلا بسبع غسلات مثل إنسان يغسل ثوبه من نجاسة الذي يسرب من الغسل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخانسة والثالثة نجس لماذا؟ لأنه فصل عن محل النجس وهو يصيد فيكون قد لاق النجاسة وهو يسير وما لاقى النجاسة وهو يسير ينجس بمجرد الملقات طيب إذا انفصل في السابعة وقد زالت النجاسة عين من موجود السابعة يقولون يكون طاهرا غير مطهر لأنه آخر غصر زالت لها النجاسة يكون طاهرا غير مطهر الثامنة الطهور. الثامنة طهور لأنه لم تأثر شيئاً ما أثر شيئاً لكن السابعة كان طاهراً غير مطهر يقول للي أنه مؤثر شيئاً وانفصل عن محل طاهر ماذا أثر؟ ما؟ أثر طهارة المحل لأنه ما يطرل بالسابعة هو أثر حكماً وهو طهارة النحل وانفصل عن محل طاهر فعلى هذا لا يكون طهورا لأنه حصل به إزالة نجاسة ولا يكون طاهر غير مطاهر و... و... ولا يكون نجسا لأنه انفصل عن محل طاهر وضع التعليم طيب هذا فصار المنفصل من التطهير المنفصل من التطهير أو من محل التطهير إن كان قبل السابعة طيب إن كان السابعة فطهر المطهر إن كان الثامنة فطهور هذا إذا كانت عين النجاسة فقد زالت أما لو كرضوا أن النجاسة ما يابسة ما زالت السبع وثلاثة فمن قبل زوال عن النجاسة فهو نجس لأنه لاقى النجاسة وهو يسيل واللهذا يقول او كان اخر غسله ها زالت به النجاسه فان لم تزل فهو نفس لن تزل فهو نفس زال بها النجاسه فطاهر قول الفطاهر هذا جواب قوله وان تغير وان تغير طعمه او لونه او ريحه فعلمنا ان الطاهر الان انواع ما تغير طعمه بطه أو لونه أو ريح ما طبخ فيه شيء طاهر أو نقول هذا من الأول من الأول طيب. الثاني ما رفع به حدث وهو قليل الثالث ما غمس فيه يد قائم من نوم الليل نقول الوذب الشروط الرابع ما أزيلت به نجاس وانفصل عن حل طهر لقوله أو كان آخر غسلة زالك بها النجاس فطاهر. هذا هو الطاهر على قول من يقول إن المياه تنقسم إلى ثلاثة أقسام وهذا هو مشهول ماذا بالحنابل رحمه الله والصحيح أن هذا القسم في رأسه ليس, ليس بمولنك ولا يوجد له, له أصن في الشريعة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 معلوماً مفهوماً تأتي بالأحاديث بيّنة واضحة لأنه ليس بالأمر الهيّن إذ أنه يترتب عليه أن يصلي الإنسان إما بتيمّم وإما بماء أفرض مثلاً إن عندي شيء تغيّر بساقضاً فيه ما تغيّر بساقضاً فيه لكن باقي على اسم الماء فأنا على هذا المذهب أتيمّم للأ على المرهب أتيمم أتيمم ولا أستعمل هذا الماء ما أستعمل هذا الماء وعلى رأي شيخ رسالة يجب أن أستعمله ولا يجوز يجب أن أستعمله ولا يجوز أن أتيمم هذا أمر يحتاج الناس إليه كحاجتهم إلى العلم بأن البولة ناقض للوضوء أو الريح ناقض للوضوء أو ما أشبه ذلك فهو من الأمور التي تتوفر أو تتوافر الدوائع على نطلها لو كان هذا ثابتا وعلى هدف القول الراجح أنه ليس لدينا إلا قسمان وهما الطهور والنجس فما تغير بنجاس فهو نجز وما لم يتغير بنجاس فهو طهور ومع ذلك الفقى رحمهم الله لما علموا إن هذه المسائل فيها بعض الشبه حكموا على بعضها أن يستعملها الإنسان ويتيمم ويتيم. مر علينا ما خلت به المرأة قال إنه إذا لم يجد الرجل سواه استعمله وتيمم وقالوا أيضا فيما غومس فيه يد القائم من نوم الليل إذا لمجد غيره سمله وتيمل وقالوا أيضا فيما غسل به الذكر والانتيان لخروج المدي غسل الذكر والانتيان لخروج المدي هو النجاسة فإنه يكون طاهرا غير مطهرا لكن إذا لم غيره سمله وتيمل وقالوا فيما إذا اشتبه فهوهم بطاهر واحتاج أحدهم للشرب تحرى وتوضع بما يغرب على ظنه ما طهور ثم يتيمون هذه أربع مسائل ذكر الفقهاء أنه يجب على المرء أن يستعمل فيها الماء ويتيمون وهذا أيضا قول ضعيف إذ لا يجب الله تعالى على المرء ظهارتين فإما طهارة بالماء وإما طهارة بالتأمون ولا, ولا فيه طهارتان في الشر ما؟ على قول النجس تقول إذا زالت النجاسة لغاية كل الثامن طالبات نجسة يعني السرطان تكون سبع غاية لابد أن زالت النجاسة طهرة ماذا يقول أن تخذك من فقال صلاحي؟ نعم ماذا يقول أن في من فقال صلاحي؟ عدتهم مرات إنه إذا قلت فلان فقد يراجبه المذهب الصلاحي والشخص يكون <تصفيق> ماذا بالمام أحمد مثلا الشخصي شيء وما صلاح عليه أتباعه شيء آخر ما يصير أتباعه يبنون على أحد الروايات؟ هل ما أنتبش لكن هذي رواية قال والنجس ما تغير بنجاسة النجس ما, ما نافية ما؟ لا موصولة يعني النجس الذي تغير النجس الذي تغير ما تغير بنجاسة تغير ما فين المؤلف رحمه الله تغير ايش لكنه يؤخذ من قوله فيما سبق في اسم الطاهر أن المراد الطعم أو اللون أو الريح ما تغير بنجاسه طعمه أو لونه أو ريح ويستثنى من المتغير بالريح ما سبق وشانه سبق لا لا. إذا تغير بمجاورة ميته فإنه سبق أنه لا يكون نجسا لا لم تكن فيه وهذه الجملة أو هذا الحكم مجمع عليه على أن ما تغير بنجاسة فإنه نجس بالإجمع وقد وردت الحديث وإن كانت ضعيفة فيها ما يدل على ذلك مثل الماء طهور حديث بأمامها الماء طهور لا نتنسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه <تصفيق> النجاسة ما تغير بنجاسة أي نجاسة تكون حتى لو كان بول آدمي أو عذرة المائة ها؟ حتى لو كان كذلك حتى لو كانت النجاسة يعطى عن يسيرها كالدم نعم ما تغير بنجاسة فهو نجس هذا واحد قال وهو يسير لاقاها يعني لاق النجاسة وهو يسير جملة وهو يسير حالية يعني والحال أنه يسير وما هو اليسير ما دون القلتين ما دون القلتين فإذا لاقاها وهو يسير سواء تغير أم لم يتغير نعم ما هو إذا تغير واضح الإجماع والأحاريخ الذي أشرنا إليها والتعليل لأنه لما تغير بالخبث صار خبيدا فهو دليل الأثر والتعليل لكن أو لاقاها وهو يسير ما هو الدليل على أن ما لاقاها وهو يسير وإن لم يتغير فهو نجس إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث وفي لقظ لم ينجس وقد سبق الكلام عليه وبينا أن هذا يدل بمنطوقه على أنه لا ينجس إذا بلع هذا المبلغ وأما إذا لم يبلغ فإنه يدل بمفهومه على أنه ينجس ولكنه منطوق